باب شروط الصلاة أن علي ابن قلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوى الله وليعيد الصلاة أواه الخمسة وصحه ابن حبان وأنا عيشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صعبه قيونا وروافنا وقلسنا ومضي فليانصرف فليتوضّع ثم ليبني على صلاة ثم ليبني على صلاة و بذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه و بعض رحمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الرواب الخمسة إلا النسائية وصحاها ابن خزينة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان السوب واسعا فالتحك يعني أني بالصلاة ولمسلم فحالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتذر به متبقنا عليه ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في وبالواحد الواحد ليس ألا آتكه من شيء وأن أم رضي الله عنها عنه سالت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرات في درن وخمار بغير زار قال إذا كانت الدر سابرا يغطي ظهر قدميها رجعوا أبو جاود وصححة لئمة وقفة وعن آمر ابن رضيهاك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا وصلينا فلما طلعت الشمس إذا رحنا صلينا إلى عائل القبلة فنزلت فاين ما تولوا فتم وجه الله أخرج الترمذي وأضعافه ونبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري ونعمر بن ربيات رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به متبقنا عليه زاد البخاري يومع برأسه ولم يكن يصنعه بالمكتوبة ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سغر ذارة يتقوى استقبل بنا قتيل قبله ثم صلى حيث كان وجه ركابه ويسناده حسن عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كل ما مسجد إلا المقبرة والحمامة رواه ترمي به وله إلا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي واباص عن ابن مرتضى الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وواه مسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فيروع فيه ليئا أو قدرا فليمسح وليصل ذيما أخرج هو أبو داودا وصححهم خزيما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطي أحدكم لا ذا بخصي فطورو متراب أخرج هو أبو داود وصححهم إذان وأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن مسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لا نتكلم في الصلاة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفقنا عليه واللغض نسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه زاد مسلم في الصلاة وأن مطرف بن عبد الله بن الشيخير عن أبي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صليه يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة اللبن ماجا وصحر بن حبان وأن علي رضي الله عنه قال كان لي الرسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فكنت إذا أتيته وهو يصليت علي طواه بن وابن ماجا وان ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه من يسلمون عليه حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفا فرجه أبو داود والترمذي وصحاها ونبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه هو لمسلم وهو يؤم الناس في المسجد ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتُل لاسودين في الصلاة في الحية ولا قرب خرجوا الأربع وصحوا بهم.